بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل مجنحة ما اثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 لا إله إلا هو فأنا تخفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الامور يا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 إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن ويسلك عليهم حسران ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت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 والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبول والله خلقكم من طراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل منهم تا ولا تضع إلا بعلمه وَمَنْ يُؤْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَخْشَ مِنْ الْعُذَابِ ما يستوي البحران هذا عذب و طر و وهذا ملح فان ومن كل تفنون لحما قريه و تخرجون حلية تلبسونها وتغلق الكثير موافر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون يولج الليل في النتاء ويولج النهار في الليل وتفقر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منه قراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق الله إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يقشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكرون فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الْأَحْيَاءُ ولا الأنواب إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن, أن إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فكذبوا كفقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزهر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيتين يغضون تجارة لن تبور ليوفيهم عجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غفورا شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الشق مصدقا لما بين يديه إِنَّ الله بعباده لقبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالقيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنب أتعدني أدخلونها وحلوا فيها من أثى ومن ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إِنَّ ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمثنا فيها نصب ولا يَمَسُّنَا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا نخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها رب ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم الذي فذوقوا فمال الظالمين من نصير إِنَّ الله غالي مغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض سمن كفر فعليه كفرهم ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاك ولا يزيد الكافرين الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ قل تَعْبُدُونَ شركاءكم الذين تدعون من دون الله أَنَا ماذا مَا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعض غرورا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بعده إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بالله جَهَنَّمَ أَن مَّنْ جاءهم لَمَجْعُولٌ ليكونن أَم من يَعْبُدُونَ لَا يَكُونُونَ دون سن ولا يحيق المكر السني ان في اهل سهل اعقون إلا سنة الاولين فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فيراغوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليحجزه من شيء في السماوات ولا في الْأَرْضِ إِنَّهُ كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دافة ولكن, ولكن يؤثرهم إلا